Fortuny de <tose> la idea de los dos عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فقد وصلنا في أنواع العبادة نام إلى أذف نام أذفه وإراقة الدم إراقة دم الزبيحة بتجوّه مرضات الله فهناه من أنواع التقرب إلى الله عز وجل وهذا وهذه الإراقة هذا الدم وهذا, وهذا الإزهار لروض الذبيحة يكون على وجه مقصود أي بالصفة المقصودة وما يسمى بالذكاء أن تذكر هذه الذبيحة على ما بينه الشعراء وكما قال سبحانه لا ينال الله لحومها ولا دماؤها منك لا, لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالقصد من التقرب إلى الله بالذكر التقوى أن, تحصل أن يحصل العبز التقوى لكن الله سبحانه لا يناله شيء من دماء أو من لحوم هذه الغراء ولا يحتاج إلى هذا إنه سبحانه غني غني عن أعمال الله ويستجل المصنف بآلة سورة الأنعام نعم على أن أذبتها عبادة لا تكون إلا لله ووضع الاستدلال في قوله ونسك نعم لأن النسك يشمل أذبتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الذبح نسكا كما في حديث البراء ابن عادة الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من نفك قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ومن نفك بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا أو أصاب سنتنا المسلمين ف نعم ف... فاستخدم فعلا نثك مكانا ظف فالنسق هو الظن تقربا الى ما ظن يعني ذبح الزلائس يكون على الأنواع النوى الأول ذبح العبادة وما هو ما قد بيناه أن يصبح ذبيحة من الأنعام أو من أي جنس آخر مما أحل الله ذبحه تقربا إلى الله عز وجل هذا ذكر الإدار <تصفيق> الذي يريق الدم تقربا إلى من ذبح له أو تعظيما له وأنه الثاني الذبح المحرم وأن يصبح ذبيحة تعظيما لقلوم شخص فهذا فيه نوع تقرب من غير الله وهو قد يكون من الشرك الأظهر مثل أن يصبح هنا. الذبيحة بين عند قدوم السلطان وعند قدوم هذا الرجل المعظم في قوامه فهذا فيه نوع من من الشرك ونوع ثالث الذبحة الشرك هو أن يذبح الذبيحة تقربا إلى هذا المعظم أو إلى هذا السلطان. وخوفا منه ورجاءا فيه فهو يتقرب إلى هذا الشخص بهذه الزبيحة هذا من الشرك الأكبر خاصة إذا ذبحت بين يديه كنحوة الذين يذبحون الذبائح عند القبور أيضا هذا يكون للمعظمين من الأحياء أو للمعظمين من الأموال هذا التعظيم جنسه التعظيم هذا أن يذبح عند القبر أو يذبح بين يدي المعظم تقربا إليه واعتقادا فيه هذا من الشرك الأكبر أما إن ذبحها كما بياننا في النواة الثابت ليس على سبيل التقرب إليه تقرب العبادة وإنما على سبيل المداهنة له أو ال أو إضاعة تعظيم الذات له الذي الذي الذي له هو من تعظيم العبادة إنما هو من باب يعني إجلاله في الدنيا فقط يعني هذا عرض محرم لأنه وزارية إلى النوع الذي بعد وزارية إلى الشرك الأكبر والنوع الرابع أن يفخله الأكل اللحم فقط. لا يلوى التقرب إلى, إيه؟ إلى الله عز وجل أو لا يلوى التقرب إلى غير الله ويجبع من مجرد أن يحصل على اللحن فقط هذا يعد جائزا ليس محرما وليس, وليس مستحبا من سبع عليه وليس وجبته ويدخل أيضا في الذبحة المحارة ما قد يسمى بالذبح الجدعي كما قال الشيخ عبيد الجاميل حد الظالة ونفسه وهو أن يذبح الذبيحة عند القبر موثقبا فقط لفضل المكان ليس متقربا إلى هذا الميت المقبور ولكنه اعتقد عقيدة فاسدة ويمضيها على بدعة أنه إذا ذبح عند قبر الحسين أو عند قبر الذنون أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينال المزيد من الثواب أو أنه بهذا تقبل ذبيحته إلى آخره فهذا العدو ذبحا بدعين لأن الله عز وجل لم يخص قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء سواء كانوا من الأولياء حقا أو من الأولياء دعاءا لم يخف هذه كبر أو, أو الأمات بالذكر ولم يجعل الله فض لم يجعل الله معينا يختلف عن بقية الذكاء فمن اعتقد تخصيص بقى من الذكاء بعبادة من العبادات لم يشرح الله هذا التقصير فقد وقع في جدار. وأيضا يزعم في الذَّقَع الشركي الذين يذبحون خوفا من الجن يذبحون للجن. ولأساس هذا يحدث من بعض الجهاد المسلمين كثيرا. ليش؟ أنه إذا اشترى منذلا جديدا قال نذبح على عكبة هذا المنذل فنلطخ الجدران بالدم دم اعتقادا منه أن هذا يصرف عنه شر الجن فهو يخاف من الجن أو من الشياطين خوف السر الذي بيناه أنه من الشرك الأجبر فَلَوْ إلَّا أَوَّلُ الْأَنْتِ الْحَوْلُ تَعْلَمُ المكلف نفسه بعبادة معينة والنظر على نوعين نظر مطلق ونظر مقيد النظر المطلق أن ينظر لله عز وجل بدون قيد ولا شرط نحو أن يقول نظرت لله أن أصوم يومين هكذا الإطلاق أو نظرت لله أن أبني مسجدا دون أن يقيد هذا بقيد أو بشرط وهذا النظر المطلق هم العبادات التي يحبها الله وإعجابها بدليل قوله تعالى من الاستذلب المصنف من بالنذر فجعل الوساء بالنذر من الأفتشال التي يحبها سبحانه من أجل الأثنى على خائرها فهذا بالنذر المطلق فأما النوع الثاني هو النذر المقيد هو أن يقيد النظر بسرط يعني يقول إن شاء الله لي كذا وكذا فإني نظرت أن أشعل كذا وكذا إن شاف الله ولدي أو إن شاف الله زوجي إني مثلا نظرت أن أصوم ثلاثة أيام إني نظرت أن أعتمر إني نظرت أن أخذ الآخرين قيد النظر بحدوث شيء معين هو ينتظروه. وهذا النظر المقيد هو الذي جاء فيه حديث أن ليه الله عليه وآله وسلم الذي الصحيحين، والذي قال فيه إنما يستخرج فيه من البخيل، أي أن النزر هذا المقلد يعني يضطر البخيل إلى أن يلتزم به. إذا وقع له الشرط أو إذا تحقق له الشرط فيستقرض به منه ما لا هو ما, ما لا ما لا ينتقه أو يعطيه في غير هذا النظر إليه المشروط أو المقيم. يعني لو كان لو كان يعني لو كان خمرا أو لو لو كان مختارا ما بذل هذا الشيء نما بذله فقط من أجل إيش من أجل تحقيق مراده إذا فعل الله ذلك سوف أفعل كذا هذا الذي يستخر إنما يستخر جبيه من البخير <تصفيق> و. ولذلك فنذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النفس وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخير واختلق العلماء في هذا هل هذا يستفد منه تحريم هذا النذر المعلق أو المقيد أم يستفد منه الكراهة فقط فذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة إلى كراهة النذر المقيد أو المعلق بشرط وذهب بعض أهل العلم من الآخرين إلى التحريم ومنهم من, ال... من الولماء المتأخرين المعاصرين الأعلانة ابن وسيمين رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم هذا النوع من النذر و <تصفيق> كما قال الشيخ المضيي هنا في شرحي وهو يعني في شرحي هنا ما جزم أو ما يعني أظهر الجزم بالتحريم ولكنه أظهر الجزم بالتحريم بالقول المفيد أو رجح التحريم هناك كله. شهذا وقال هنا. ومع ذلك أي حتى وإن نظر نظرا معلقا فإذا نظر الإنسان طاعة لما وجب عليه شالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يضيع الله ف يعني حتى وإن قلنا بتحريم النظر المعلق هذا لأنه يجب الوفاء به ويأتن من جانب أرض نعم لكنه ما يجبه وعاد هذا لبعض العلماء ما هو نفسه بخلاف من طلوف القول المصيح ونذر معصية الذي ينزل نذر معصية يعني ينذر أن يفعل شيئا محرما، فهذا أجمع العلماء على تحريمه وعلى عده وعلى تحريم وحده. أن نظر أن يقتل فلانا بمثل من أطحاب الدم المعصوم، نظر أن يشرب الخمر أو أن يشرب الدخان لا يجوز الوثاء هذا النظر ولكن هل تجبع الكفارة أم لا على قولين الأهل العالمين وكما قال أرجح الأعلان طوبيد الجابري في شرحه أن الثواب لزوم زوم الكفارة أيضا له على ترك هذا النظر المحرم ويجب عليه, يجب عليه أن يتركه ويجب عليه أن يكسر كثارة يمين على تركه وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وعليه سلم الذي قال فيه لا نذرة في معطية وكثارة مكثارة يمين أخرجه دمام أحمد سمه النبي وصحقه الشيخ الأنزلي رحمه الله تعالى <تصفيق> وكذلك أيضا يعني من نظر نظرا مطلقا شطاعة ولم يستطع الالتزام أو الوثاء بعد النظر فله أن يكثر عنه كفارة يمين أكره. قالوا انا طلاب الارض الثاني معني بالديني في ذلك الدين اولي الذكر ولله strength ¿ Eğer oraya Allah'a أو المص victorious الله تعالى في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة هو الإسلام دين الإسلام الأصل الأول معرفة الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأذلة والأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه عليه وسلم بالأذلة пользователей فهنا يبدأ في ذكر أذلة على دين الإسلام وأنه هو الدين الحق وعرّف هنا الإسلام بالتعريف العام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هذا هو التعريف العام لدين الإسلام الذي بارث به كل الرسل والأنبياء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 هي الإسلام فالأنبياء كما جاء الحديث، الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شبتة أي أن شرائعهم مختلفة. فالاختلاف زي الأنبياء والرسل في الشرائع فقط ليس في أصل الدين الدين واحد نعم الدين عند الله إسلامه ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله إسلام إسلام <تصفيق> <تصفيق> وكما قال المصنف هنا الإمام محمد بن عبدالله رحمه الله تعالى والاتسلام لله بالتوحيد له هذا هو مبدأ وأصل الاستسلام أن توحد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أثنائه وصفاته تعتقد أنه سبحانه هو الرب الرب وحده ويدخل في هذا أن تقر بمعاني الرجوبية والتي تشمل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة أن تعتقد أن كل هذه لله هو سبحانه الذي خلق ورزق وأنه سبحانه يحيي ويميت وبيادي الأمر كله ثم توحد الله في إلهياته بأن تعتقد أنه المعبوض بحق وحده <تصفيق> ثم توحفظ صحب الله عز وجل في أسمائه وصفاته بأن تزدت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، على ما أخبر به سبحانه في وحيه يعني دون أن تحرف أو أن تؤول أو أن تشبه أو أن تمثل أو أن تجحد شيئا من الأثناء أو المختفات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه آه ما زرت أنا في درس الآن إن شاء الله أنا في درس الآن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أشفع الله لكم السلام ف... فبهذا يكون العبد مسلما موحدا وهذا كما بيان الناس في تعريش الإسلام العام ويدخل في هذا وبعد ذلك الانقياد لله بالتعوضة من مكملات التوحيد، يعني الأصل أن توحد الله في الأقسام السلامة فبهذا يكون العبد الموحدة المسلمة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 يلزم من التوصيد البراء من الشرك بلا شك فمن رحض الله بارئة من الشرك وأهله فلا يصح أن يبدعي العبد أنه يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم هو يقول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 وبلا شك لا يوجد مسلم يشهد حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله حتى وإن كان من أفجر الفاجرين في جانب المعطير حتى وإن كان شعبا للصمح وإن كان فارقا وإن كان زانيا لكنه على التوحيد فإنه يبغض ويبرأ من الشرك وهو يبغض الشرك ويبرأ من الشرك وإن كان في أشد حالات أبضعص من الإيمان لكنه معه أصل التوحيد وهذا نلمته في واقع عامة المسلمين لو أتيت من مسلم يعني في ظهر أبرياء على التوحيد وقد يكون عنده ما عنده كما ذكرنا من المعاصطة بل يعني على نذهب الخوارج يعتبرونه ما يعمل عمل صالح هو عندهم كافر ولكنك إذا سألته عن عقيدته مثلا في دين اليهود في دين النصارى في فيما يحدث من الشرك في بعض المواصل تجد يمكن هذا أشد الإنكار و ويقرأ منها يعني بعض هؤلاء عامة الأوصاف ينكر الشرك الذي يحدث عند المقامات والقبور دون أن يعلم هذا يعني دون أن يتعلم هذا وقد يكون عاطيا في أشد حالات العاطية بخلاف هذا المعتاد ها الصوفي أو القبوري الذي قد لا يختار هذه المعاصي الظاهرة منهم يعني من زنا وشرب خمر ولكنه يزيم للمسلمين هذا الشيء والكل الأسر بعطاو بجهل أو عن استكبار وهذا له مو من أقيمت عليه حجه فلذلك البراءة من الشرك هذا لا يصح توحيد العبد إلا به لا يفتح توحيد العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك ولا لا يلزم من هذه البراءة أنك تستحل دمى المعصومين من هؤلاء من الكافرين أو المشركين لا, لا. لا تلازم بين هذا وذاك. أن البعض يظن أنك إذا قلت أنا أبرأ من الشرك وأبرأ من مشركين، أنك تحارب الغواذ، الأعيش على يعني استحلال دماء هؤلاء كانوا من من معصوم الدم، لا لا علاقة. فهذه البراءة عمل من أعمال القلوب، وبالشكل أيضا يعني يتربط عليها شيء من أعمال الجوارح، ولكن ولكنها منضبطة ضوابط الشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى هذا المعنى للتوحيد هو الذي أيضا قال في حديث صحيح الذي أخرجه البكاري من قتل معاهدا أي من المشركين لم يرق رائحة الجنة ففي الوقت الذي ورد يعني يأمر بالبراءة من الشرك وأهل الشرك يحرم قتل المعاهد مبارة الله صلى الله يحرم قطل المعاهد ويحرم أيضا نقض العهود مع المشاكين وعلى المزيلة غير غيرها <تصفيق> الذي يرغبون في نور الاحسان وكل مطالبها اوكام طيب اكن اود ان اذكر ان هوذا انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وارقاموا وادعوا هنا يعني المصنف بدأ يذكر مراتب هذا الدين وعلى ثلاثة المراتب والتي ثبتت في حديث جبريل عليه السلام ثم تنفى يفصل في كل مرتبة من هذه المراتب على ناسه وصياته فأولا فصل أو بيّن أركان الإسلام وخمسة وخمس أركان. أركانه ثم سوف يذكر الدليل على لكل ركن من هذه الأركان الخمسة ودليل هذه الأركان الخمسة حديث ابن عمر في الصحيحين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه, الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الخمس الأركان إقارة ورحمة الله فلليل الجهاد خلونا على شهر الله ورحمة الله للكتلاه إلا أولا للكتلاه وأولو لكم الله ورحمة الله لا إله إلا هو العليم الحكيم حسين ومع ذلك المعروضة لا إله ما هي الله وفلكم في إلا الله ومستدر التعيادة للإنسان وحده لا شريط لكم في إجلالاته إياك أنه لا شريط لكم في, في مواجه وتصدير تعالى ve ivali muayyin ve adi ve muhti ve nezwa o inanamzol ila alli fatıri feda zaydin ve jalek alimin lahirin alamiyi alamiyi umgur إلا وإلا وقوم بشكل نعم هنا الركن الأول في مركب الإسلام الشهادة والركن تعريف الركن هو الجانب الأقوى في البناء كما قال الشيخ عبد الجابر. فمعنى أركان الإسلام أي قواعده التي يبنى عليها وهذا تعريف الإسلام من معنى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تخج البيت هذه أركان الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه والآله وسلم، والشهادة، الشهادة ركنها الأهم العلم. فمن من شاهد فقد علم لا تصح الشهادة إلا بعلم وكما قال الشيخ محمد الجابري هنا في شقيق الشهادة في اللغة تطلق على شيئين الإعلام والحضور نحو أن يقول قال أشهد أن فلانا فعل كذا فمعنى قوله أشهد أن فلانا فعل كذا أي أنه كما قال أعلم وأخبر ومن المعنى الثاني أن يقول القائل إن خلاهان يشهد صلاة الصف أي يحضر ومعنى الشهادة في الاختلاة الشرعي شهادة أن لا إله إلا الله إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والوحدانية كما بينا، أي أن تعتقد وحدانية الله في رب وفي إله وفي أسمائه وصفاته. والركن الرقيق الشهادة بعد العلم الإخلاص فالركن الرقيق في شهادة لا إلى إن لا إلا إخلاص إخلاص إخلاصه العملي أو العبادة لله كما أن الركن الرقيق في الشهادة أن محمدا رسول الله المتابع إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة ومن ثم فصر العلماء الشهادتين بأن معناها أشهدوا أن لا نعبود بحق إلا الله وأشهد أنه, أنه لا مدبوع بحق إلا رسول الله هو الذي يتبع بحق صلى الله عليه وآله <تصفيق> هناك من العلماء الغلماء من اعتبر الشق الثاني من الشهادة يسمى بتوحيد المتابعة هذا قال بي بعض أهل ذلك. من أهل السنة سموا هذا النوع من الشهادة لتوحيد المتابعة اي إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بالمتابعة على اقواله والشخص الوحيد <تصفيق> <تصفيق> الذي يتبع على كل اقواله واسعاله صلى الله عليه وسلم وهو الشهادة... الشهادة لا إله إلا الله لا تحسوي على شقين على نفس وإثبات وهذا بيناه في كل من فرق الإثبات وإثبات الوحدانية لله وحده في الروبوبيا والإلهية والأسماء والصفات، والنفي والنفي الإلهية عن من سوى الله، إنه لا يستحق أن يؤله وأن يغضب أحد سوى الله، فتنفي الإلهية أو الاستفقاء بالعبادة عن من سوى الله، الزهرة. وقد أحسن أن أصمت بإذلاله بآية بسورة العرام شهد الله أنه لا إله إما هو الملائكة وأولونا قائما بطر ذي أعظم شهادة والذي شهد الله على نفسه بها وسبحانه شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه هذه آبام الشهادة، ووأيده سبحانه هذه الشهادة، يعني أيده سبحانه شهادته لنفسه بالإلهية والاستحقاق العبادة، بشهادة ملائكته، ثم بشهادة أولى العلم، أصحاب العلم، بشهادة القرآن. ولذلك كان العلماء هم الرسل الانبياء ورثة الانبياء وعلى راس العلماء بلا شك الرسل والانبياء فقد يقول البعض لماذا لم يذكر الله عز وجل الرسل والانبياء بعض الملائكه لأن الرسل والانبياء خلونا في قوله وولو العلم أن فان فاد العلماء هم الرسل والانبياء قائما بالقصد يعني بالعزم هذه الشهادة قدن على العزم وعلى القصد وقائما على الصدق ولذلك كان يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم ثم ختم سبحانه بتأكيد الشهادة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه الشهادة التي شاهد بها لنسيه سبحانه لم يشهد بها لنسيه عن ضعف أو عن زلة أو عن سفه تعال الله عن ذلك غلورا كبيرا لما شاهد بها عن عزة وحكمة فهو العزيز الحكيم وكذلك وسبحانه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 استطع من خلقه الرسل والأمديع وأهل العلم الذين شهد لهم سبحانه بهذه الشهادة وهذه هذه لحكمته هي: سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يأمر خلقه بهذه الشهادة عبثا بل حكما لأن هذا الطاعة حكمة سبحانه عز وجل <تصفيق> وأيضا يعني من باب زيادة التأكيد نحن التنعاني السابقة ذكر المصنف أو استبلغ هذه الآلة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنه الغراء مما تعبدون آه وكما بينا أعلنا البراءة أو من الإيه من الآلهة أو المعبدة الباطل. نعم إلا الذي فطرني. وقيل إن فطرني هنا كما قال شيخ الرسنين أي خلقا ابتداء على الفطرة. و... وقد تكون بمعنى أنه إن شاء لي سبحانه عن وهذا لأن الله عز وجل هو الفَطَر الذي فطر السماوات والأرض وخلقهن على غير نساء سابق، فهنا فطر بمعنى خلق وأنشاء وزاد كما بينا الشيخ وثمن أي أنه خلقوا ابتداء على فطر وجعلها.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 خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام كان من نسله الرسل والأنبياء فكان بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف إلى أن وصلنا أو يعني إلى أن وصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجعل هذه الكلمة في عقبه في نسله خملت من بعده ولذلك كان إبراهيم عليه السلام بهذا المعنى يسمى بأبي الأنبياء هذا النعنى في قوله لعلهم يرجعون أي لعلهم يفركون هذا الشرك ويلتزمون بالتوحيد فهذه الكلمة ظلت الدعوة إليه قائمة في كل عصر من الوصور من ذلك قام الحجة على العباد لأن لا يكون الناس الحجة على الله بعد لعل الناس أن يرجعوا وأن يلتذبوا بالتوفيق وأيضا من ذلك التحقيق والتأثير المعنى نفسه تحقيق معنى الإقرار بالله بالتوفيق والبراءة من الشرك قول <تصفيق> يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعود إلى الله ولا نشرك به شيئا هذه الكلمة أيضا التي نحن ندعو إليها أهل الكتاب هي كلمة التوحيد وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه والذين اتخذوا بعضا الارضى من دون الله فترجموا والانبياء الذين جاءوا بعد او يعني ف... الذين جاءوا متعاقبين كل رسول وكل نبي جاءوا إلى الله عز وجل لا, لا يدعو إلى أن يعبد هو رجل لله فليس دعواتنا لأهل الإفاق من أجل أن يتخذ العظمة بعضا أربابا وأن يعظم العظمة بعضا على حساب التوفيق بل من أجل أن يعبد الله وحده أو. فما كان لنبي او لرسول ان يقول للناس اتخذون اله دون الله كما قال سبحانه اعمركم بالكفر بعد انتم مسلمون ان الرسول لا يأمر بالشرك ولا يعمر بالكفر فإن تولى فكونوا شهادوا بأنه سلم يعني إن أصروا على عدم قبول هذه الدعوة رغم وضوحها ورغم جلاء معانيها بلا خفاء فليس عليكم إلا أن تؤكدوا شهادتكم لها تؤكدوا شهادتكم لله بأنكم مسلمون لما يعد رجل وأن يكون براء من الشرك وأهله وهذه معاهة المذكورة في هذه الآيات الصادقة تؤكد لنا بجباك أن هذه الفرق الذي فارقت تبيل الأنبياء والرسل في تفسير كلمة التوحيد أنها على غاصل فكما وضح لنا من الآيات الصادقة بجلال المعنى الصحيح لكلمة التوحيد فبهذا المعنى تبصد المعاني الأخرى نحو ما قرروا المتقوّطين من أنهم فصلوا الإله بالقادر على الاختراق ليس بالمعقول. ومن ثم قالوا إن من أثبت وجود الله وثنيا هذا الإثبات فقد بلغ أعلى مقامات التوحيد عنده. فجعل الإله بمعنى الرب القادر على الخلق وعلى على الافتراض هذا معنى باطل يناقض دعوة الرسل من أصلها كما ظهرت لا وكذلك المعاني الباطلة ما قد حصر به الأشاعر أو بعض الأشاعر الإله لأنهم قالوا الاله والمستغني عما سواه لم لن... يفسروا الاله بإذنه المعبود قالوا إنه مستغني عما سواه فأقرر بأن الله مستغني عما سواه فهو موحداً له هذا ذكره الثنوسي الأشعاري في آه أعظم طول الأشعار الذي تسمى بأم البراهيم بأم البراهين أم البراهين في العقائل ولا عشرات النساء في ظهر الكتب المسرية بالأسف النعر الثالث الباطل الذي فسر بإله هو ما قد افتدعه سيد قد ومحمد قد والموجود والموجود من أنهم تصدروا الإله بالحاكم فقالوا أن معنى لا لله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله أوه. هذا أيضا معنى باطل لأن الحاكم أولى ليس الناس ما إلا لم يضبط في الكتاب ولا في السنة والإله ليس المعنى الحاكم وأهلا معنى الرابع باطل. هو تفسير إله بالفعل، وهذا الذي عليه جماعة التبليغ والدعوة، حيث قالوا في سخ وثنين بل في فريق الفاضيم، حينما يدعون الناس إلى التوحيد بفهمهم أن أن لا إله إلا الله أن تقر أن تعتقد أنه لا فاعل حقيقة إلا الله تعتقد أنه لا يفعل شيئا في هذا الوجود حقيقة إلا الله ففصر إله بالفاعل ولذلك بنى على هذا التفسير الباطل الآخر من أنهم قالوا إن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح من أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مُميت إلا الله. فقصوا معنى الشهادة على توحيد الروضة فقط على توحيد الأفعال دون توحيد العبادة. و هذا بالخلاصة أيضا أنه قد خالفوا حديث جبريل عليه السلام واستبدلوا شيئا أبا الأركان مراسب الدين الثلاثة من هذه الصفات الست. فقال الصفات الست هي التي تمثل الدين عندهم. وهذا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الدين متع الدين. مرتباً في هذه المرات: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. هذه مراد المراد بالدين. أما عند التبليغ الدعوة شمرات الدين هي الصفات الست. فمرحصة الصفات الست عندهم فهو يعد الولي الكامل. يعد من المعظمين عندهم ومن كبار الأمراء من المرتبة الإمارة ومرتب القذاة عندها كلما خاني وتعيب أكثر بتحقيق تحقيق الصفات السبت كلما ازبادت قربا الله على دعمه أو على فهمين للدين اعتبر عنه دينة يجتمع في الصفات السبت رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تعالى وانزلنا اليك يا محمد الرسول من عند ربك عاتب عليه ان عليكم بالامين والراعي لكم بالامين للمؤمنين رب محمد رسول الله وعلم بما لم كما بينا شهادة أن محمد الرسول الله تعني الإقرار بأنه لا مذبوع بحق إلا الرسول، والذي يستحق أن يتبع في كل أقواله وأفعاله دون غيره من أمر البشر، فلا تجوز هذه مرتبة لعالي من العلماء أن يتبع في كل أقواله وأفعاله.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 ويعتبر هذا الشيخ هو المرجع وحده في هذا الدين عنده لا يأخذ فتوى إلا من هذا الشيخ فقط يتبع هذا الشيخ على كل أقواله وأفعاله فكأنه دون أن يشعر جعله في مركبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يجب لا يجب أن يتبع عالم واحد بعينه على كل أقواله وأفعاله وهذا أيضا يضيبنا تحريم التقليد أو. الذي للأسف أوجبه بعض المتعصبين أصحاب المذهب وكذلك للأسف وقع هذا بعض من يمتزج إليه للسنة أنهم أوجبو على كل مسلم أن يتقلد مذهبا لا يخرج عنه أبدا أو. وبفضل الله هذه مذهبية يعني شبه انظرت أو يعني لم يصل لا ذكر إلا في مواطن مخلوذة ولكن استبدلت المذهبية بالحزبية بعد أن كان يكون التعصب لمذهب من المبادة الفقهية صار التعصب الآن لحزب من الأحزاب ثم نفأ أيضا للأسف في وسط الشباب الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى السنة وإلى المنهج الثلفي من يريد أن يدرهم أيضا إلى حزبية أو إلى تعصب جديد وعقد تعصب لشيخ بعينه وعقد الولاء والبراء على هذا الشيخ هذا لا يجوز لا يجوز هذا أمر وإنما يؤهد الولاء والبراء على النعم، العلماء، الإعلام، الذين صاروا علما على السنة. نعم، فعلى أمثال هؤلاء ينتبق قول أحمد أو قول أبي حاتم في أحمد لا نعم لا يبغض أحمد إلا مُتَبَع ولا يحبه إلا سني. هذا يقال للأئمة الذين صاروا. إما لهذا الدين وصاروا علما على المنهج الحق وهذا ليس من باب عقد الولاء والبراء على الأشخاصين إنما من باب عقد الولاء والبراء على المنهج الحق الذي حملوه وصاروا علما عليه ويقتضي هذا أو يعني هذا لو إذا خالقوا هذا المنهج الحق فقطت مجتمته فهذه المرتبة لم يحصلوها إلا بنصر الحق بنصر المنهج فالقانون صار علما عليه وصار الحق يستدل عليه بما بما يعني ارشادوا الناس إليه من ايه من اصول اهل السنه ولا اذا خالف الحق مش لا يعني لا لا يجوز المتابعه له عليه على هذه المخالفه نعم وبارك الله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 وتصدقه فيما أخبر فيما أخبر به من من الغيبيات وفيما أخبر به من الشرائع لا تكذب خبره ولا تشكك في خبره الذين يشككون في أخبار الأحاق عندهم نقص في الشهادة في شهادة أن محمد رسول الله لأنه شككوا في أخبار تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن أخبار الأحد تفيد الضم لا تفيد العلم <تصفيق> ما معنى تفيد الضم؟ <تصفيق> يعني أنك في شك هل قال رسول هذا أم لم يقوله هذا معنى أخبار الأحد تفيد الضم فهذه بزع استدعاها المعتادلة حتى يشككوا المسلمين في ثبوت أحاديث استثاث وحتى تكون زريعة لهم لإثقاط الأحاديث التي تثبت استثاث لله فهؤلاء عندهم نقص شديد في شهادة أن محمدا رسول الله وأيضا من مقتضيات الشهادة أن تعتقد أنه لا يعبد لا يعبد الله إلا بما شرعه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك طريق إلى معرفة ما يرضي الله إلا الرسول. هو الذي بلغنا هذه الرسالة سواء من القرآن أو من سنته. فكلاهما من الوحي. ما كنا لنعرف القرآن إلا بالوحي الذي أنزل على رسوله. وما كنا لنعرف بيان القرآن أي السنة إلا منهم صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن هناك طريقا يوصي إلى الله أو, أو به يعبد يعبد الله غير الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم نقض شهادته أن محمدا رسول الله نقول هذا الذين يعتقدون في نبوة أحد بعض الرسل، فلقد كالقاديانية، وتبعد الرراصد الذين يعتقدون أو يثبتون النبوة لفاطمة بنت الرسول صلى الله، أن جبريل كان ينزل عليه الوحي بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقضوا شهادة أن محمد رسوله. وخرجوا عن الإسلام هذا <تصفيق> وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه الله سي ننتقل إلى تلقيس الشرح المنته هو خبص مش هو بيقول اخرى الاسئله اغلبها في خارج الايه خارج الدرس هو بقدر يخلص